امجاد للانتاج الاعلامي تقدم في وجه وما لانوا ولا ضعفوا ترى في الزحف واقفهم الموت قد وما لانوا ولا ضعفوا ترى في الزحف واقفهم يلوح, الزحف واقفهم يلوح جنود الله ليس لهم سوى رضوانه هدفه يلاقون الحتوف كما يلاقي حبه الكلف جنود الله ليس لهم سوى لضوانه هدف يلاقون الحتوف كما يلاقي حبه الكلف لهم في كل ملحمة مغامرة ومنعطف فيا لله كم هجموا ويا لله كم زحفوا كم زحفوا وكم كمنوا وكم قنصوا وكم قصفوا وكم نسفوا وكم باتت مقدمهم جيوش الكفر ترتجف وكم كمنوا وكم قنصوا وكم قصفوا وكم نسفوا فكم باتت لمقدمهم جيوش الكفر ترتجف نو أن ياخذوا بالثأر للحرمات فانتصفوا وليس يلام اهل الثأر ان بسيوفهم صرفوا نو أن ياخذوا بالثأر للحرمات فانتصفوا وليس يلام اهل الثأر ان بسيوفهم ساروا فلا يرون كان لهم معاش كله شرف اليس الذل ما يدعو اليه الا هو الترف كان العز سندا ما دخلتهم وهم طفوا جيل الموت قد وقفت لا نن ولا ضعف ترى في الزحف موقفهم روح كأنهم وجه الموت قد وق